فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتموا فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين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 قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م فقالوا انكم انتم الظالمون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 ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكنا جعلنا صالحين وجعلنا هم ائمتين يهدون, يهدون بامرنا واوحينا إ ل ي ه م فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين